بسم هذه فائدة تتعلق أيضا بما تقدم معنا من الكلام على ذلك الفاسق العاشق فصرح ابن كثير في البداية والنهاية باسمه وهو أحمد بن قليب الشاعر قال ابن كثير في البداية والنهاية ثان عشر ثنين وخمسين على الطبعة هذه تاجنظر حوادث حوادث كم إن شاء الله ننظرها بعد 428 حوادث 428 قال رحمه الله وممن توفي فيها من الأعيان أحمد بن كنيب الشاعر وهو أحد من هلك بالعشق روى بن الجوز في المنتظم بسنده أن أحمد بن كنيب هذا المسكين المغتر عشق غناما يقال له أسلم ابن أبي الجعد أسلم ابن أبي الجعد هذا المعشوق وأحمد العاشق يقال له أسلم ابن أبي الجعد من بني خلد وكان فيهم وزاره أي كانوا وزراء للملوك وحجابا فأنشد فيها أشعار تحدث الناس بها وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم في مجالس المشايخ طالب علم هذا الفاجر عشق هذا وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم في مجالس المشايخ فلما بلغه عن ابن كوليب ما قاله فيه استحى من الناس وانقطع في دراهم فما أدري ماذا يقصد بدراهم هل مكان انقطع في دراهم هل يقصد به مكانا وانقطع في دراهم وكان لا تبع بأحد من الناس فازداد غرامه ابن قليب به حتى مريض من ذلك مرضا شديدا بحيث عاده منه الناس ولا يدرون ما به وكان في جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء فسأله عن مرضه فقال أنتم تعلمون ذلك أي استحي مرض معروف وعلاجه معلوم فقال أنتم تعلمون ذلك ومن أي شيء مرضي وفي أي شيء دوائي ولو زارني أسلم ونظر إلي نظرة ونظر إلى نظرة طيب ونظرت ونظر إلى ونظر إلي نظرة ونظرته نظرة واحدة نبرأته فرأ ذلك العالم من المصلح أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مره ومن المصلح أنه ينصح ويزجر عن هذا العشق عن هذا البلاء. وليس من المصلحة أنه يزوره أسلم ويعوده أزلم أسلم فهذا رجل فاسق فليس من المصلحة والله زيارة هذا الفاجر فمن المصنح أن ينصح ويزجر عن هذا العشق الذي أوصله إلى هذا الحال عشق يقضل رب العالمين سبحانه وتعالى فليس تم مصنح في زيارة أسلم إلا أن ينصح ويزجر عن هذا الشيئة أسلم ويفيق ذات من غيه وينصح حال إفاقته وأن هذا حرام وليجوز لأن العالم يرى المصلحة في هذا إذا زار ينصح ويوجه لأن هذا خطأ فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دخل على أسلم أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياً ولم يزن ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه ولكن شفقت أهل العلم رب رحمه وهو في تلك الحال التي كاد يموت بسببها فلعن العالم هذا رحمه ولم يزن ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه لا شك أن كلمة أهل العلم لها وزن وطلب العلماء له وزن عند الطلاب فلم يزل ذنيك رجل عالم بأسلم حتى أجابه لزيارته ممكن نعمكم عربي هل هذا الفجر؟ وإلا هو في سياق طلب العلم وسياق المشايخ سياق المشايخ هذا ما يدل على أنه عالم زاره العلماء هكذا ونرجع إلى هذا الذي يظهر أنه عالم علم شرعي قال كان من جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء فهو عالم علم شرعي هذا من جملة من زاروه ورحموه وهو في تلك حالا مزرية وقال الرجل ولم يزل ذلك الرجل العالم بأسلمه حتى أجابه لزيارته فانطلق إليه فلما دخلا دربه ومحلته تجبن الغلام تجبنا أي خاف. قال من حاشية تجبنا خاف دخلا دربه ومحلته تجبنا الغلام واستحى من الدخول عليه وقال للرجل العالم لا أدخل عليه وقد ذكرني ونوه باسمي وهذا ما كان ريبه وتهمه وأنا لا أحب أن أدخل مداخل التهم فحرص, فحرص به الرجل فحرص به الرجل كل الحرص يدخل عليه فأب عليه فإن عالم حرص خرصا شديدا يدخل فقال له إنه ميت لا محالة إذن هذا باب الرحمة به باب الرحمة به العالم شفع رحمة بذلك الذي كذبوت فقال له إنه ميت لا محالة خلزره لعله يتوب فقال له إنه ميت لا محالة فإذا دخلت عليه أحيته فقال يموت أنا لا أدخل مدخلا يسقط الله علي و لا أدخل مدخلا يسخط الله عليا و يغضبه إنه فلا يدخل هذا المدخل يموت عسا ما مات عشرين مرة يموت عسا هذا الفاجر صحيح ما هي من واحدة إلا أن ينصح و يسجر أما يدخل عليه الغلام ليعافى مثل هذا ما يبال به هذا يحتاج أن يذكر بالله فقال يموت أنا لا أدخل مدخلا يسقط الله عليا ويغضبه وأبان يدخل وانصرف راجعا إلى دراهم إذا مكان دراهم هذا مكان وانقطع في دراهم أي في تلك البقعة في تلك البقعة في ذلك المكان وانصرف راجعا إلى دراهم فدخل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أسلم ما كان من أمر أسلم معه وقد كان غلام ابن كليب دخل عليه قبل ذلك وبشره بقدوم معشوقه عليه ففريح بذلك جدا فلما تحقق, رجوع فلما تحقق رجوعه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه وقال لذلك رجل استاعي بينهما اسمع يا أبا عبد الله واحفظ ما أقول اسمع يا أبا عبد الله استاعي احفظ كنيته كنيته أبو عبد الله الساعي بينهما بين أسلم وبين أحمد بن كنيب أسلم بن أبي الجعد أحمد بن كنيب الساعي أبو عبد الله من العلماء والمشايخ اسمع يا أبو عبد الله واحفظ عني ما أقول ثم انشده أسلم يا راحة العليلي، رفقا على الهائي من نحيني وفيما تقدم معنا أسلم يا راحة العليني ويا شفاء المدن في العليلي. وهنا رفقا على الهائم من نحيلي. أسلم يا راحة عنيني رفقا على عن الهائم من نحيلي. وصلك وصل طيب وصلك اشه إلى فؤادي من رحمة الخالق الجنينه بسم الله العافية. وفي ما تقدم معنا رضاك اشه إلى فؤادي رماك اشه إلى فؤادي من رحمه خانق الجنينه وهنا وصلك أشهى وصلك أشهى إلى فؤادي هكذا هو مبطها لكن وصلك وصلك وصلك سيف وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجنين فقال له الرجل ويحك اتق الله تعالى ما هذه العظيمة صحيح أن ما هذه العظيمة فقال قد كان ما سمعته أو قال القول ما سمعته فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ عليه وسمع صيحة الموت وقد فارغ الدني على ذلك وهذه زل شنعاء وعظيم صلعاء وداهي أدهياء صدق رحمه الله بن قتير وهذه زل شنعاء أي عظيمة وعظيم صلعاء وداهي أدهياء أي أنها جليمة من الجرائم يموت عليها هذا الرجل وفيها نوع من شرك المحبة قال وهذه زلة شنعاء وعظيم صلعاء ودهية دهياء ولولا أن هؤلاء إمّة ذكروها ما ذكرتها ولولا أن هؤلاء إمّة ذكروها ما ذكرتها ولكن فيها عبرة لأول الألباب والله إنها عبرة للعشاقة عبرة لهؤلاء الذين لمعهما يؤدي به العشق من ما يؤدي به العشق بأهله أو ما يؤدي العشق بأهله هذه عبرة فهو ذكرها لولا أن الأئمة هون ذكرها ما ذكرت ولكن فيها عبرة لؤل الألباب ولكن هذا خنا ومجون ولكن فيها عبرة لأولي الألباب تنبيه لذوي البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته وأن يستعيدوا بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن وأن يرزقهم حسن خاتم عند الممات إنه كريم جواد قال الحميد وأنشدني أبو علي بن أحمد قال انشدني محمد عبد الرحمن لأحمد بن كنيب وقد أهد إلى أسلم كتاب الفصيح لسعلب هو اعتني بالعلم هذا هذا معتني بالعلم هذا العاشر لكن ابتلي بهذه البلوة تلاه الله بهذه البلوة وعلم سبحانه وتعالى ما عليه الطوية من الخبث فأماته على سو خاتمة أماته على سو خاتمة لعله كان يحضر الحلقة تلك الله أعلم لأجل أسلم يمكن حديث لأجل يمضر أسلم فإنه عاشق في غاية العشق حتى اعتزل أسلم تلك الأمكنة تزل أمكنت التي كان يحضرها زهده في الخير وبعده عن الخير فكان لعله يؤذى إذا حضر المجالس فإذا بالرجل حوله ما يجلس له بجانبه وما يحب إلا أن ينظر إليه حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الحميد وأنشدني أبو علي بن أحمد قال أنشدني محمد بن عبد الرحمن لأحمد بن كليب وقد أهداي إلى أسلم كتاب الفصيح ثعلب هذا كتاب الفصيح بكل لفظ بكل لفظ ملحي وهبته لك طوعا كما وهبتك روحي هذا ما هو من طمح لي قراءة ثانية حاصل أنه عاشق ثم ذكر بقية ما يتعلق بهذا الرجل موته فيه بعد شهرين فما اسم هذا العاشق أحمد بن كنيب وما اسم معشوق أسلم بن من، آه، بن أبي الجعد. ومسموا ماقنية الواسطة عبد الرحمن. نعم أبو عبد الله. أحسنتها. هذه قصة أسلم معذني في الرجل فإنه مات على سوخاته، ومات على شرك في المحبة. فإن أسلم عنده أعظم وأجل وأفضل من رحمة الخالق الجليلي. صلى الله عليه وسلم <تصفيق> حوادث كم يا نور حوادث كم حوادث 20 أربعمائة وثمان وعشرين قال رحمه الله موقدر السلام طيب هذا سبب نزول يتعلق بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم تقدم معنى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ذكر الشيخ سببا لها للآية الأولى والآية الأخيرة للآية التي ذكرها المفسر قال الشيخ رحمه الله 26. 26. قال الشيخ رحمه الله قولوا تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفر رحيم قال الإمام أبو جعفر ابن جليل حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قونه وجاءتهم البينات الله لا يهدي القوم الظالمين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه فأسلمه هذا سبب ثابت وهو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله من سبب النزول قال الحديث رجاله رجال ورجال الصحيح وقد أعاده مرسلا وموصولا وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في والد الضمآن والطحاوي في مشكل الأثار والحاكم وفي كلا الموضعين قال صحيح الإسناد لم يخرجاه سكت عليه الذهبي والشيخ كأنه ارتضاء تصحيح هذا سبب ثابت الذي ذكره هنا وأشار إليه. لكن لم يسم هذا الرجل عن ابن عباس كان رجلا من الأنصار. وهنا قال: وذلك الحارث لما لحق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي من توبة هل لي من توبة؟ اسم الحارث بن سويد هنا على ما عندنا هو عند الطبري. سبب نزول أيضا عجاف بيان الأسباب. تصريح باسم هذا الرجل وفيما ذكر الشيخ رحمه الله من المرفوع هنا ما فيه تصريح باسم الحادث بن سويد وهناك قول آخر كما سمعت نزلت في اليهود والنصارى. لكن هذه الآية الثانية إن الذين كفروا آية ثانية. والسبب نذكره في الآية الأولى وأما الآية الأخيرة ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله منفسر إن الذين كفروا بعد إيمانهم فهذه سبب نزولها قرأناه أمسي. لا لابسا يعاد قال قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وولئكهم الضالون قال الحافظ بن كثير في تفسيره قال الحافظ أبو بكر المزار حدثنا محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن قوم أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأسلموا إلى قومهم فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكر ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمان ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم الأول جاء في سياق من قبل التوبة لأن الله قال فيها إلا الذين تابوا وهذا الآية في سياق من لم تقبل توبته يحمل على ما تقدم معنا. أنه في سياق الموت وفي الغرغرة وفي موطن لا تنفع فيه التوبة موطن لا تنفع فيه التوبة وإلا التوبة مقبولة وبابه مفتوح إلى قيام الساعة إلا أنه ثمَّ مواطنة لا تقبل فيها التوبة عند الغرغره، وكذلك أيضا عند طلوع الشمس المغربでは وعند معاينة العذاب الذي يتيقن معه الهلاك ويكون في سياق الموت يكون في سياق الموت هذا المعدب فهو من الحالة الأولى العذاب الذي يتيقن معه الموت فيكون الشخص الذي نزل به العذاب وهو في الموت ويريد أن يتوب مثل فرعون ما ينفعه ما ينفعه هذا فكم العذاب أو معاينة العذاب أقسام معاينة العذاب عندك ثلاثة معاينة عذاب في الدنيا أوهما قسمان، ومعاينة عذاب تنفع معه التوبة، ومعاينة عذاب لا ينفع معه ولا لا تنفع معه التوبة، وهو الذي يكون في الموت. معاينة هلاك محقق ويكون الشخص في الموت في ذلك العذاب الذي نزل به، ومثله عذاب يوم القيامة. فإنه لا ينفع الشخص التوبة عند رؤيته عند رؤية ذلك العذاب. لا تنفع التوبة ولا ينفع تلك المطالب التي يطلبها من الرجوع ليعمل صالحا أحسنت قال رحمه الله قولوا عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قال قتادة والحسن نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام جميل تفسير جميل نزلت فيها هؤلاء أهل الكتاب وهي عامة والعبرة بالعموم لا بالخصوص كما تعلمون نزلت بهذا الصنف ويشمل أيضا من كان على وطيرتهم وعلمهم عليه من الكفر للزياد فيه كذلك اليهود أيضا كذلك فإنهم كفروا بعيسى بموسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا إذن كل من كفر بالأنبياء وهو يزداد قفرا على كفره الذي عنده إن كان عنده الحاد وعنده إلى آخر ذلك من الأمور الكفرية وهو يزداد كفرا على كفره وكلما كفر, كفر بشيء ازداد كفره والعياذ بالله والإيمان ازداد والكفر ازداد بدليل هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فكما أن الإيمان ازداد كذلك أيضاً كفر يزداد فهم دركات فيه دركات في الكفر إنساء الله العافية هذه من أدلة زيادة الكفر تحفظ فعندنا كما تعلمون من معتقد أهل سنة أن الإيمان ازداد وينقص وكذلك الكفر ازداد ثم ازدادوا كفراً فالناس في الكفر يتفاوتون فمنهم من بلغ ذروته ذروة الكفر عياذ بالله كالمناحدة كدعاة الربوبية الأنهية وكالحلونية هؤلاء بلغوا ذروة الكفر والاتحادية هؤلاء في ذروة الكفر عياذ بالله وهكذا أيضا عبد الأوثان مشركون قال قوله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قال قتادة الحسن نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام الإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وقال أبو العالي أتي ما اسمه أبو العالي اسمه رفيع حسن رفيع بن الحادث ابن هرام رفيع بن مهران ونفيع بن حارث أبو بكرة أحسنته هذا رفيع بن مهران أبو العالية ما الذي قال حديث أبي العالية رياح آه ما الذي قال حديث أبي العالية رياح وما هو هذا الحديث وعند من فضل الشافعي رحمه الله وما هو الحديث الذي أشار إليه وقد البلوغ البلوق تضل نعم أحسنت قاله ضو من القهقها أحسنت فقال حديث أبي العالي رياح وهو ثقة كما تعلمون لكن هذا الحديث رياح لا يعتمد عليه أن الضحك في الصلاة من نواقض نبوء أما ما هم بطلان بطلان هذا كما تقدم معنا على التفصيل لكن من نواقض الوضوء أن الضحك في من نواقض الوضوء هذا معنه دنيل هذا الحديث الذي رواه أبو العالية وهدي كما يقول الشافعي. وقال أبو العالية نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوه بعد إيمانهم بنع. بنعمته بنعته. لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم ثم ازدادوا كفرا يعني ذنوبا في حال كفرهم ازدادوا كفرا ذنوبا في حال كفرهم وازدادوا كفرا على ظاهره ذنوب كفرية ازدادوا ذنوبا كفرية صلى الله عليه انظرنا ندفعها من الطرف بتفسير ثم ازدادوا قفرا قال ثم ازدادوا قفرا يعني ذنوبا حال الكفرهم قال مجاهد نزلت في جميع الكفار هذا تفسير جميل نزلت في جميع الكفار من كان هذا حال, حال, حال حاله فهو له نفس الحكم ازدادوا قفرا ولن تقبل توبتهم في سياق الموت قال مجاهد نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم ثم ازدادوا كفرا أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه هذا تفسير أيضا كلها جمع أضل الأقوال صاحب دفعها من الطراب في قوله ثم ازدادوا كفرا مع لن تقبل توبتهم فضل قال رحمه الله هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم مزدادين كفراً لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا لأنه عبر بنا هذا التقدم قرأناه لكن ذكروا الجواب منها أربع أوجه قال الجواب من أربع أوجه الأول هو اختار ابن جليل ونغل عن رفيع ابن أبي العالية أن المعنى أن إن الذين كفروا من اليهود بمحمد بعد إيمانهم به قبل مبعثه ازدادوا كفراً ثم ازدادوا كفرا. بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابواها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم هذا القول الذي أشار إليه قال ابن عالية في اليهود النصارى كفروا محمد صلى الله عليه وسلم لما رأوه بعد إيمان بنعته وصفته في كتبهم ثم زاد كفرا يعني ذنوبا في حال كفرهم هذا تفسير ابن عالية لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابواها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم ولا شك أن الذنوب لا لا تكفر مدام الأصل موجود وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى الأصل موجود فلن تقبل توبة من هذه الذنوب التي زاولوها في عن كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم فإذا تابوا من كفرهم كفرت عنهم تلك الذنوب فإن الإسلام يجب ما قبله مهما عمل الشخص من الذنوب وأسلم تلك تلك الذنوب أسلمت على ما أسلفت إن كان هناك خير فإن شخص يسلم عليه إن كان هناك خير وإن كان هناك شر والعيادة بالله فإن بقي الكفر فذ يعني ذلك الشر يبقى معه ويزداد به كفرا هذا الشر الذي هو أقام عليه حتى مات فلا تقبل منه توبة هذا الشر الذي أقام عليه حتى مات على الكفر بالله حتى يتوهم كفره فإن تاب من كفره تاب الله سبحانه وتعالى عليه ورفع عنه وزراء تلك الذنوب التي كان يزاولها في كفره على خلاب بين أهل العلم إذا تاب من الكفر ولازال على بعض الذنوب التي كان يعمله حال الكفر غير شركية وغير كفرية فهل تمحى تلك التي عملها حال كفره أم تبقى معه اسمها معه وكذلك عند مزاولتها في حال إسلامه فبعض ربما يكون زانيا والعياذ بالله فيتوب من الكفر ويبقى على الزنا يبقى على الزنا وكل ذلك في جاهلية مثلا قبل إسلامه من هؤلاء اليهود المصارى مثلا الذي قبل إسلامه كان يزني ثم تاب من الكفر هذا الذنب ما تاب منه هذا الذنب ما تاب فهل عند توبته من الكفر يمحى ذلك كله فإن زاول في الإسلام يكتب لهم جديد يكتب له من جديد وأما ما تقدم فيمحى لأنه تاب الإسلام يجب ما قبله خلاف بين أهل العلم ذكره الحمب لهذا بشرعية ابن مفلح رحمه الله ذكر نحو هذا وذكر هذه المسألة وأنه الحديث يحمل بعضهم يقول على أنه إذا تاب من الكفر تلك الذنوب التي يزاولها الإسلام يجب ما قبله أما تاب من الكفر بالله الله سبحانه وتعالى وهذه توبة مقبولة وبقي على ذنوب زاولها في الجاهلية لم يتب منها في إسلامه لا زال أعلم عليه فهل عند إسلامه تمحى تلك الذنوب التي كان يزاولها بسبب بعض المعاصي أم أنها تبقى معه تبقى معاه أنه ما تاب منها فإثمه علمه عليه فهذا إن شاء الله ينظر الأذاب الشرعية مبعيد عهد ينظر الأذاب الشرعية ماذا قال قال رحمه الله حاصر هذا غرأنا صحة غرأنا تذيح الإمام قال الثاني وهو أقربها عندي أن قوله لن تقبل كوبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت أرانا هذا ونعلم هذا نوأخير ويأتي قال مجاهد نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إغلال بأن خالقهم ثم ازدادوا كفرا أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه. وقال الحسن ازدادوا كفرا كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا وقيل ازدادوا كفرا بقولهم نتربص من محمد قريب المنون لم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي نتربص به الهلاك والموت ننتظر به الموت صبروا عليه صبروا عليه وعلى ما يحصل منه هكذا يقولون حتى يموت سيحلقوا يذهب قد كان أبوه مات شابا وغالب وأبو كان شاعر وغالب عائه وأنه موت مثل أبائهم هذا سيموت صبروا عليه تربصه بمحمد ريب المنون أي الهلاك والموت ولا تنزعجوا لشيء هو سيمشي فترة يمضي فترة وحذر مننا وحذر من آلهتنا ويموت سيلهب وستذهب دعوته وتذهب دعوته هذا معنى أن نتربص به بمحمد ريب المنون ازدادوا كفرا بهذه المقولة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي نتربص به الهلاق الموت انتظروا به حتى يموت وتسلموا بعد ذلك وتمشوا على ما انتم علي ولا أحد يؤذيكم هكذا يظنون وازدادوا بهذه الكلمة كفرا بالله جل وعلا والمقصود بالمنون هنا الموت كما هو معنوم ومنهم من قال المقصود به الهلاك بعضهم قال المقصود به الدهر المنون المقصود به الدهر فعلى هذا معنى نتربص بمحمد ريب المنون أي حوادث الدهر حوادث الدهر تأتي كارثة عليه وننتهي نحن ونسلم فهكذا فسر المنون وهو مجاهد قال نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر والمقصود بالريب هنا الحوادث وكل موضع في القرآن ريب بمعنى الشك إلا هذا الموضع ريب المنون فهو معنى الحوادث حادث الدهر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله معنى كلامك كل موضع فيه ريب فهو شك إلا هذا الموضع إلا هذا الموضع قال يعني ابن عباس أنه قال ريب في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور ريب المنون يعني حوادث الأمور يعني حوادث الأمور ذكر بيثا فتربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها فشاهد تربص بها ريب المنون أي حوادث الأمور لعلها تطلق زوجها أنت أو يموت حليلها تزوجها أنت أيضا فتربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها أي زوجها فكل ما هو ذكر الريب في القرآن فيه فبعا الشك إلا كان واحدا وهو هذا الذي هو ريب المنون أي حوادث الأمور يروى عن ابن عباس والأشهر في المنون ما تعلمون هو معنى الموت نفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارة وداع المنون أي الموت وداع المنون أي الموت ينادي نفسا تطيب بنيل المناء وداع المنون ينادي الحاصل المنون مجهاد فسره بالدهر أي حوادث الدهر فسره غيره بالموت أي الهلاك تضرب به الهلاك والموت تضروا به الهلاك ريب المنون أي الهلاك الموت قال رحمه الله قال الحسن ازدادوا كفرا كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا وقيل ازدادوا كفرا بقولهم نتربص محمد ريب المنون تعبت له إن شاء الله هذا الذي فمن قوله تعالى كيف يهدي الله في من نزلت إلى قوله إن الذين تابوا وأصلحوا نعم والذي في المسلم هل سمي هذا الرجل سمي نعم أحسنت لم يسمى نزلت في رجل من أنصار كفر ثم رجع وأسلم هل له من توبة فأنزل الله هذه الآية قوله إن الذين تابوا أحسنت وإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا في من نزلت. ه، ما أدري ما تقول، آه؟ نعم أحسنتم. اليهود النصارى. قال ابن عالٍ نزلت اليهود النصارى. هذا الذي ذكره ابن عالٍ. وما هو الرانجح الذي اختاره شنقيطي رحمه الله في هذه الآية؟ فلن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم؟ نعم، أن من كان هذه في من كان في سياق الموت، ومن كان عند حضور الموت لن تقبل توبته وأما من كان في العافية ولم يحضر الموت بعد ويغرغر فالتوبة تقبل. وهو نفس صحيح المسند. أنها نزلت في قوم أسلموا لم يذكر يهود ولا نصارى الذي يصحيح المسند هذا أثبت وهنا عندنا نزلت في اليهود ونصارى كفر محمد والذي يصحيح المسند وإسناده جيد يقول الشيخ رحمه الله أن قوم أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأسلموا فأرسلوا إلى قومهم هذا الذي يحفظ السبب الذي ذكره الشيخ وهو بسند جيد يقول أما ما ذكر ذكر عن أبي العالية ما عندنا سندينا ابن عالي هنا وهو كما ترى معظم الى هنا استغفر الله اللهم لا اله الا